قصاص نور قصاص حكمة وصبر أساميهم لنا خير عطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد Oh الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله آدم عليه السلام الذي أرسله بل خلقه الله عز وجل أول البشر وأسجد له الملائكة وكان أول نبي في الأرض آدم عليه السلام توفاه الله عز وجل وظل الناس على التوحيد لقرون طويلة لا يعبدون إلا الله جل وعلا وأوصى آدم عليه السلام من بعده بوصيته لشيث ابنه ثم ظل الناس زمنا وقرونا وبعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام أما إدريس فهو نبي وليس برسول فلم يأتي بدين جديد فالناس لا زالوا يعبدون الله جل وعلا لكن جاء يذكرهم ويحثهم على الخيرات ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإدريس عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا بل كان من أنشطي من دعا إلى الله جل وعلا ما ترك أحدا في الأرض إلا وعلمه الخير وذكره بالمعروف ونهاه عن المنكر حتى وصل به الأمر إلى أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس أي يا إدريس ما من يوم إلا ويكتب لك مثل عمل أهل الأرض كلهم كل الناس الذين كانوا موجودين لما؟ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله فإدريس دعا كل الناس إلى الله جل وعلا ونصحهم وذكرهم فكان كل من يعمل خيرا في ميزان من؟ إدريس عليه السلام فرح إدريس بهذا بل أنه دعا ربه أن يمد في عمره وفي يوم من الأيام رأى ملكا من الملائكة فإذا بإدريس عليه السلام يكلمه قال له إذا رأيت ملك الموت فاطلب منه أن يؤخر في عمري أن يمد في عمري وإدريس عليه السلام يعلم أن كل يوم في ميزان حسناته عمل أهل الأرض جميعا يا لهذا الفضل العظيم يا لهذا الخير الكبير هذا يشجع كل إنسان على أن يعلم الناس على الخير. إدريس عليه السلام قال هذا للملك. فقال له الملك: ولما لا ترقى إليه إلى السماء، أحملك إلى السماء، فتكلم ملك الموت. وفعلا حمله الملك إلى السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، فإذا بهم يجدون ملك الموت. فسلم عليه الملك. فقال له الملك قال إن إدريس عليه السلام يسلم عليك يا ملك الموت فرد عليه السلام فقال له ملك الموت وماذا يطلب قال ماذا يطلب قال إدريس يريد منك أن تمد في عمره أن تؤجل في عمره مد له في العمر قال ولم يريد هذا قال يريد هذا حتى يزداد في عمله فقال ملك الموت وين إدريس الآن قال إدريس معي إدريس معي الآن وكان الملك في السماء الرابعة فقال ملك الموت سبحان الله سبحان الله قال ولما قال أمرني ربي أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة فقلت في نفسي وكيف هذا إدريس في الأرض ويأمرني ربي أن أقبض روحه في السماء الرابعة الأمر غريب وأنا نازل وجدته قد صعد إلى السماء الرابعة فقال له الملك الذي حمل إدريس قال وكم بقي من عمر إدريس من أجله قال لم يبق له طرفة عين فقبض الله عز وجل روحه عن طريق ملك الموت في السماء الرابعة وظل إدريس عليه السلام في السماء الرابعة حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج عليه فسلم عليه وقال أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه إلى السماء الرابعة وظل فيها وقبض فيها ورفعناه مكانا عليا إنه نبي من أنبياء الله عز وجل بعث وتوفي في السماء الرابعة وظل الناس يعيشون على توحيد ربهم جل وعلا قصص نور قصص قصص نور قصص حكم وصف ظل الناس على التوحيد زمنا فمن وفاة آدم عليه السلام ظل الناس عشرة قرون القرن ليس بالضرورة كقرننا مئة عام بل ربما ألف عام ظلوا سنوات طويلة على التوحيد حتى جاء اليوم الذي تحقق الشياطين فيه ما أرادت في الأرض كان هناك رجال صالحون في الأرض يعبدون الله عز وجل ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر هؤلاء خمسة رجال صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل وأحبهم قومهم فلما توفاهم الله عز وجل توفى الخمسة الصالحين جاءت الشياطين إلى قومهم فقالت لهم لو أنكم صورتم لهم صورا اجعلوا لهم تماثيل يذكرونكم عبادة ربكم يشوقونكم لعبادة الله عز وجل اجعلوا لهم صورا تماثيل الهدف والنية في البداية كانت نية صالحة حتى يذكرونهم بعبادة الله عز وجل وفعلا جعلوا هناك أصنام وتماثيل لهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ومع الأيام ذهب جيل بعد آخر وجيل بعد آخر فإذا بالناس بدأوا يتوسلون بهم ثم بدأوا يتبركون بهذه الأصنام ثم بدأوا يعظمون هذه الصور حتى عبدوهم من دون الله عز وجل وأول من عبد من دون الله ود ولهذا كانت الناس تسمي عبد ود فهذا ود كان رجلا صالحا لكنه عبد من دون الله عز وجل فأرسل الله عز وجل أول رسول إلى الأرض ليأتي بدين جديد من؟ إنه نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الملأ كبار القوم الرؤساء الحكام الأغنياء الأثرياء وجهاء القوم أول من تصد لنوح عليه السلام وكعادة الرسل أول من يتصدى لهم كبراء القوم الملأ الذين يملؤون الواجهة فجاءوا لنوح عليه السلام تعرفون ماذا قالوا لنوح؟ قالوا لنوح عليه السلام يا نوح إن الذي تدعون إليه ضلال مبين ليس أي ضلال بل ضلال مبين قالوا إنا لنراك من الذي قال؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال وليس أي ضلال في ضلال مبين هل رد عليهم نوح عليه السلام وانظروا إلى العجب الذي يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل صار هو في ضلال وأنتم يا من تعبدون التماثيل والأصنام وتشركون بالله أنتم العقلاء وأنتم أهل العقل والفهم أما الذي يدعو إلى عبادة الله في ضلال مبين كيف رد عليه منوح لأنه نبي لأنه يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل ما سب ولا شتن بل قال يَا يا قوم ليس بي يَا قَوْمِ يا قوم ليس بي ضلاله, ضلالة ولكنني رسول ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رد عليه الملأ مرة أخرى. ماذا قالوا له؟ من آمن مع نوح؟ آمن آمن مع نوح عليه السلام الفقراء، المساكين، الضعفاء، لكنهم كانوا أعقل من الملأ. آمنوا لنوح عليه السلام. فرد الملأ على نوح عليه السلام. قالوا يا نوح.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 لا يزوجون ولا ينكحون ولا نجلس معهم هؤلاء الذين آمنوا معك أما كبار القوم أما نحن الأغنياء أما نحن الأثرياء فإننا لا نؤمن بك يا نوح أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فرد عليهم نوح عليه السلام شوف حجة قال يا قوم أرأيتم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها نحن لا نجبركم على ديننا ليس في الدين إكره لن نلزمكم على هذا الدين إن شئتم آمنتم وإن شئتم لم تؤمنوا أنلزمكموها وأنتم وأنتم لها كارئون لا زالوا يعاندون لا زالوا يصرون قالوا يا نحماد تريد تريد مالا نعطيك مالا قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ورأيتم هؤلاء الضعفاء المساكين الفقراء وما أنا بطارد الذين آمنوا إن أنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم, أراكم قوما تجهلون أنتم في جهل أنتم لا تفهمون هؤلاء الضعفاء المساكين الذين حولي هؤلاء الذين يصلون ويسجدون لله ولا يؤمنون بتماثيلكم ولا أصنامكم ولا معبوداتكم أرأيتم هؤلاء المساكين لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون تذكروا افهموا اعقلوا أن هؤلاء الضعفاء لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ثم قال لهم لأنني لست ملكا ولا أعلم الغيب وما عندي خزائن السماوات والأرض أنا بشر مثلي مثلكم لكني أول رسول بعثني الله عز وجل إليكم لتعبدوا الله وحده لأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لبث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسون عاما يدعو إلى الله جل وعلا يأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وينهاهم عن عبادة الأصنام هل كان يدعو في الأسبوع مرة؟ هل كان يدعو في اليوم ساعة؟ أبدا تسعمائة وخمسون عاما كان يدعوهم إلى الله عز وجل صباحا ومساءا قال رب إن دعوت قوم ليلا ونهارا مع هذا كله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم فروا مني بل كلما دعوتهم من الله عز وجل جعل أصابعهم في آذانهم تخيل الإنسان تأتيه ليدعوه إلى الله جل وعلا فيغلق أذنيه بأصبعيه بل أكثر من هذا كان يضعون الثياب على الوجوه حتى لا يروا نوحا عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصر واستكبروا استكبارا كل أسلوب اتخذه نوح عليه السلام يدعوهم من الله جل وعلا ما ترك أسلوبا؟ وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم الأصابع في الآذان الثياب على الوجوه الفرار والاستكبار والعناد ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا انظروا إلى أسلوب نوح عليه السلام في الدعوة قال إذا عبدتم الله واستغفرتم ربكم جل وعلا يعطيكم خير الدنيا والآخرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذا أردتم خير الدنيا والآخرة ما لكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا لما لا تعظمون ربكم الذي خلقكم مع هذا كله كان عندهم ملك وهذا الملك كان ينهى الناس عن الاستماع إلى نوح عليه السلام بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا كان هذا الملك عنده أموال عظيمة وعنده أولاد كثر وكان يأمرهم بعبادة غير الله عز وجل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبار حرضوا الناس على عبادة الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذر وذو ولا سوع ولا يغوث ولا يغوث وياعو ق نسرى وقد أضل كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا نوح عليه السلام استمر في عبادتهم واستمر في دعوتهم من الله جل وعلا وهم في عنادهم وإصرارهم واستكبارهم بل جاءوا لنوح عليه السلام بعد ألف سنة إلا خمسين عاما انظروا للوقاحة قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا وين العذاب الذي تزعمه؟ مئة سنة؟ مئتين سنة؟ حددتنا بعذاب؟ ومر علينا الآن ما يقارب ألف سنة ما شفنا شيء ما رأينا شيء أين عذاب الله الذي تزعمه يا نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إن كنت صادقا نريد أن نرى هذا العذاب ما يئس نوح عليه السلام بمئة سنة بمئتي سنة ألف سنة إلا خمسين عاما وهو لم يأيس من قومه بل كانوا يستهزئون به يقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين رد عليهم نوح عليه السلام بكل ثقة بكل جرأة قال إنما يأتيكم به الله قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين لن تعجز الله عز وجل إن شاء الرب عز وجل أنزل عليكم عذابه يصيبكم هذا العذاب لن تعجزوه ولن تقاوموا عذاب الله عز وجل إذا نزل ومع هذا زوجته أقرب الناس إليه لم تؤمن به ابنه ابن فلدة كبده لم يؤمن به ما آمن بنوح عليه السلام إلا قلة قليلة من قومه قصص نور قصص قصص نور وقصاص حكمه الصبر بعد ألف سنة إلا خمسين عاما ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله جل وعلا لم يؤمن به حتى أقرب الناس إليه حتى زوجته ما آمنت به زوجة نوح أقرب الناس ما أمنت به وضرب الله مثلا للذين كثروا نوح، ضرب الله فيها المثل حتى زوجة نبي ما أمنت به أحد أبنائه ما أمن به بل ما أمن به إلا القليلون أكثرهم ضعفاء ومساكين وأوحى الله عز وجل إلى نوح أن, أن باب التوبة قد أقفل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يفعلون باب التوبة أغلق لن يؤمن أحد بعد اليوم حتى زوجتك حتى ولدك حتى أقرب الناس لن يؤمن أحد في هذه اللحظة دعا نوح ربه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هذه رحمة بهم لأن الله عز وجل لو تركهم لازدادوا إثما وكفرا وازداد عذابهم وإذا ولدوا لن يلدوا إلا الفاجر الكافر إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا دعا نوح على قومه أن يهلكهم الله عز وجل فلما دعا عليهم أوحى الله إليه أن يا نوح اصنع السفينة ابدأ بصنع سفينة في صحراء سفينة في صحراء قاحلة واصنع الفلك الفلك السفينة هذا أمر الله جل وعلا سيبدأ العذاب لكن أولا اصنع هذه السفينة في صحراء ولم السفينة أصلا ومن أين أصنع سفينة في صحراء من أين لي بالخشب صحراء حتى الأشجار لا, يت... لا توجد فيها لا أخشاب لا أشجار لا أمور أصنع بها هذه السفينة كيف أصنعها واصنع الفلك بأعيننا ووحينا هذا أمر الله سيعلمك الله عز وجل كيف تصنعها واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أمر الله عز وجل لك يا نوح أن تصنع هذه السفينة فابدأ في صناعتها وإن كانت في صحراء أمر الله سترى ما الذي يحدث يا نوح هل سيصنع نوح سفينة في صحراء بل كيف سيصنعها أصلاً ولا توجد فيها أشجار من سيعلمه صناعة هذه السفينة وماذا سيفعل إذا صنع هذه السفينة؟ هل تتوقعون أن قومه سيتركونه يصنع هذه السفينة؟ هل سيدعه الناس وهو يصنع سفينة في صحراء؟ الأمر غريب مستغرب على نبي من أنبياء الله بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة لن يؤمن أحد وبدأ في صناعة السفينة ماذا سيقول قومه له؟ وما موقف ابنه معه؟ وماذا سيحصل لقوم نوح؟ وكيف سينزل عليهم عذاب الله جل وعلا هذا كله سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة حتى نلقاكم سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصص نور قصص يا نوح هناك علامة ضحك استهزاء سخرية بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا فإذا الماء يعلو بيوتهم صارت الأمواج بعلو الجبال الأمواج تفضل والناس يبكون كم حزن نوح عليه السلام على ابنه حتى كبر الشرك وانتشر في الناس لم يبقى في الأرض إلا أهل الإيمان قصص نور قصص حكموا صبر أساميه من بعيد انت لي بشاش يسيره خير يا كل الخير يا عز العز ياديني لنا فيكم عبر وجمل قصص دمع على عيني سيرت خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع على عيش والله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله نوح عليه السلام وكيف دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يؤمن إلا القليل ما من معه أحد بضعة وثلاثون وقيل بضعة وثمانون من آلاف من البشر كفروا بنوح وبرسالته ومع هذا صبر دعا قومه بكل وسيلة وفي كل وقت حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقفل باب التوبه، وأوحى الله عز وجل إلى نوح كما نذكر أن يصنع الفلك الفلك هي السفينة وكان نوح عليه السلام يعيش في صحراء مع قومه ولم يصنع سفينة في صحراء هذا أمر الله عز وجل قال ربي كيف أصنع هذه السفينة من أي شيء علمه الرب عز وجل أن يزرع شجرة معينة سنوات طويلة وهو يزرعها حتى حصلت هذه الأشجار وحصدها نوح عليه السلام وعلمه الرب عز وجل أن يقطعها فبدأ الناس يمرون عليه ما قال نوح كان يدعونا إلى دين كان يأمرنا بعبادة رب كان يقاوم عبادتنا الآن ترك كل هذا وبدأ يشتغل بالأشجار وبالنجارة وبالخشب بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا ما الذي يفعله نوح؟ لما يصنع هذا؟ يأتون إليه يسخرون عليه ثم علمه الرب عز وجل أن يركب الخشب على الخشب بالمسامير علمها نوح عليه السلام وبدأ يصنع سفينة عظيمة في صحراء وبدأ الناس يمرون عليه ويقولون له يا نوح أجننت يا نوح كنت تدعونا إلى دينك كنت تنصحنا كنت تعلمنا ونحن لا نؤمن بك لكن أن تصنع سفينة في صحراء قاحلة من يفعلها إلا المجانين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من ضحك استهزاء سخرية اتهام بالجنون ونوح يصبر بل نوح عليه السلام كان يرد عليهم ردا يعلمهم ان هناك يوم سنقف فيه عند الله عز وجل وترون من الذي يسخر من الثاني ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لؤم من قومه وكلما مر عليهم من ام من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون معي يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم والناس سنوات طويلة تتعجب ما باله هذا الرجل بدأ يصنع سفينة في أرض لا نهر فيها في مكان لا بحر فيه جبال وصحراء هذه البلاد التي كان يعيش فيها نوح عليه السلام ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ والناس تسخر والناس تستهزئ بل قالوا عن نوح عليه السلام مجنون وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فأوحى الله عز وجل إلى نوح يا نوح هناك علامة إذا ظهرت اركب أنت والذين آمنوا في هذه السفينة اكتملت السفينة وتم بناؤها في الصحراء قال الله عز وجل لنوح أرأيت هذا التنور الذي تخرج منه النار تنور يخرج منه نار عند نوح عليه السلام أرأيت هذا التنور إذا رأيت الماء يخرج من هذا التنور اعلم يا نوح أن هذه هي العلامة وهنا سيبدأ العذاب فركب يا نوح أنت والذين آمنوا في تلك السفينة قصص نور قصص قصص نور قصص حكم صدر ظل نوح عليه السلام ينتظر العلامة أي علامة؟ إنه التنور يرقبه متى يفور الماء فيه فإذا بالعلامة تبدأ فعلم نوح عليه السلام أن العذاب سينزل فأسرع إلى الذين آمنوا قال لهم اركبوا في السفينة فنظر الناس إليهم ما بالهم أجن أيركبون سفينة في صحراء فركب أهل الإيمان وأوحى الله عز وجل لكل الحيوانات ذكرا وأنثى إلى كل حيوان كل جنس أن يركب منه ذكر وأنثى من كل زوجين اثنين فبدأت الحيوانات تركب والطيور تقف وأهل الإيمان فيها كلهم تجمعوا في هذه السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله لأن العلامه بدأت لأن العذاب سينزل الآن حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك, وأهلك إلا من سبق عليه القول أحد أبنائه سبق عليه القول وزوجته ماتت منذ زمن وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل والناس ينظرون ما بال نوح فلما ركب السفينة وحمد الله عز وجل نادى ربه جل وعلا وقال إني مغلوب فانتصر ولقد نادانا نوح فلنعم مجيبون فلما ركب أهل الإيمان في السفينة والحيوانات معهم والطيور تجمعت ونظر أهل الكفر لنوح وهم يضحكون عليه ما باله؟ ما الذي حصل؟ هل جن نوح والذين آمنوا؟ بدأ العذاب وبدأت السماء تفتح الماء المنهمر لم يكن مطرا عاديا بل كدلو يصب الماء منه ففتحنا أبواب السماء المطر بدأ ينزل من السماء بغزارة كأنه دلو يصب الماء منه ليس هذا فقط بل بدأت العيون تتفجر من الأرض ماء من الأرض وماء من السماء ففتحنا أبواب السماء بماء, بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر وإذا بالسفينة تطفو ذلك الماء وحملناه على ذات ألواح وحملناه على ذات ألواح ودسر أما أهل الكفر اختبأوا في بيوتهم من هذا المطر الذي سينزل فإذا الماء يعلو بيوتهم هربوا إلى السطوح تخيلوا كيف كانت الأم تحمل أولادها وتهرب تخيلوا كيف كان الناس يصعدون إلى الجبال يرقون الجبال يهربون من أي شيء من هذا الماء الذي ينزل من السماء ويتفجر من الأرض ويعلو الطوفان شيئا وشيئا أشيوخ العجائز، الأطفال، الأم مع أولادها، الأب مع زوجته مع أولاده، كل الناس يهربون ويصرخون وهي تجري بهم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. صارت الأمواج بعلو الجبال. رأيتم إلى الجبال وارتفاعها هكذا وصلت الأمواج إلى الجبال والناس يصرخون والناس يغرقون. والناس يهربون يبحثون عن أي مرتفع في الأرض إنه عذاب الله نزل إنها قدرة الله عز وجل ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم بعد ألف سنة من السهزائكم على هذا النبي؟ تسخرون منه لصناعته هذه السفينة في هذه الصحراء؟ الآن أنظروا إلى قدرة الله جل وعلا الأمواج تفضل والناس يهربون والناس يغرقون والناس يستغيثون ويصرخون وأهل الإيمان تطفو سفينتهم سفينة النجاة سفينة نوح عليه السلام والذين آمنوا وما آمن معه إلا قليل نجى الله الحيوانات وأغرق الله عز وجل بشرا لم يؤمنوا به بدأ الماء يرتفع شيئا فشيئا ونوح والذين آمنوا على تلك السفينة منجيهم الرب عز وجل المطر ينزل والأرض تتفجر حتى صارت الأمواج كالجبال وهي تجري بهم في بوج كالجبال بلغت الأمواج رؤوس الجبال والناس يصرخون والناس يبكون والناس يصيحون كل منهم الأم تحمل أطفالها لترقى بهم إلى رؤوس الجبال وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال نوح عليه السلام لما قال للذين آمنوا ركبوا في السفينة ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم قال الرب عز وجل وهي تجري بهم في موج تخيلوا الموجة إذا وصل إلى الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال الأم تحمل أطفالها الشيخ يركض وكل الناس يهربون إلى الجبال نوح عليه السلام في هذه اللحظات تذكر ابنه أحد أبنائه اسمه يام بدأ يبحث عنه بين المؤمنين أين ابني؟ أين فلذة كبدي؟ نعم هو لم يؤمن لكن ربما كان قد أخفى إيمانه يسأل أبناءه أين أخوكم يام قالوا يا أبانا لم يركب معنا أخذ وهو على السفينة ينظر في الناس من غرق ومن هرب ومن يصعد الجبال فرأى ابنه من بعيد رأى ابنه وفلذة كبده يا بني رأى ابنه بعيدا عن الكفار الكفار في جانب وهو بعيد عنهم فظن نوح أنه ربما كان قد أخفى إيمانه ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان بعيدا عن الكفار يا بني يا بني يركم معنا يا بني أدركنا يا بني تعال في السفينة لا زال في الأمر متسع يا بني أدرك نفسك يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين نوح عليه السلام في هذه اللحظات لم يتمالك نفسه إنه أب وهذا ابنه إنها العاطفة إنها الرحمة في القلب لم يستطع أن يتمالك نفسه ينادي ابنه لكنه العناد في ابنه لكنه الكبر طبح الله الكبر والعناد فإذا بابنه يقول قال سآوي سآوي إلى جبلي يعصمني سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء لا زالت هناك جبال لم يغطيها الماء قال سآوي إلى جبل يحميني من الغرق يحميني من الماء فرد نوح عليه السلام لأنه يعلم هذا ليس بمطر هذه ليس مياه عادية بل أنه عذاب الله نزل قال له نوح عليه السلام قال يا بني قال لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه فإذا بنوح عليه السلام يرقب ابنه ابنه يفر إلى الجبل ويرقى الجبل والماء تحته ويصعد الجبل والماء تحته ونوح يرقبه ويرقبه ويرقبه, ويرقبه ويناديه لكنه لا يبالي قال الجبل سيحميني الجبل سيحميني حتى إذا بالماء يلفظ ابنه إذا بالماء يغرق ابنه وحال بينهم المواج فكان من المغرقين كم حزن, كم حزن نوح عليه السلام على ابنه ولكن هذا أمر الله عز وجل لا شفاعة لأنه ابن نبي أمر الله إذا نزل لا يشفع فيه أحد ويرد أمر الله عز وجل أحد أما أهل الإيمان فقد حمدوا الله عز وجل وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين السفينة تجري في البحر والماء طغى وتحولت الصحراء إلى بحر ذات أمواج بحر عظيم غطى حتى رؤوس الجبال قبل لحظات كانت صحراء قاحلة الآن الماء يجري في كل مكان حتى غطى الماء رؤوس الجبال إن الماء طغى إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن إذا بالسفينة ضلت على سطح البحر أياما وشهورا الله أعلم بها كم ظلت السفينة تجري الماء غطى الأرض كلها لم يبقى في الأرض حي إلا نوح والذين آمنوا إلا نوح وأصحابه لم يبق في الأرض حي لا من الحيوانات ولا من الإنس إنه أمر الله عز وجل إنه الطفان إنه الماء لما يكون جنديا من جنود الله عز وجل نوح طلبا من ربه طلبا قال ربي أخذ يدعو الله عز وجل قال ربي إن بني من أهلي مهما حصل، لكن يبقى ابني يا رب، القلب يتفطر عليه، لا زال، إنه أبوه قال رب إن بني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين نسيت، نسيت يا نوح أن الله عز وجل قال لك لا تخاطبني في الذين ظلموا ما يدري نوح، ربما كان مؤمناً وكتم إيمانه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فرد الله عز وجل على نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إذا لم يكن مؤمنا تتقطع الأواصر والصلات تتقطع الأرحام إذا لم يكن الإنسان مؤمنا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هنا استغفر نوح ربه والسعادة بالله عز وجل من هذا السؤال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم كل هذا على السفينة وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين بعد فترة طويلة من الزمن بعد شهور طويلة ونوح عليه السلام مع الذين آمن يصلون يذكرون الله عز وجل يحمدون الله جل وعلا على ما حصل معهم من نجاتهم في ذلك الموقف العظيم نوح كيف يعرف الآن أن الطفان انتهى أرسل حمامة فإذا بها تجوب الأرض فرجعت ورأى رجلها إلى الآن ثم أرسلها بعد زمن فإذا به يرى على رجلها آثار شجرة زيتون علم أن الباء بدأ يتناقص ثم بعد زمن رأى في رجلها طين فعلم أن اليابسة بدأت تظهر قيل يا أرض بلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر تناقص الماء وانتهى الأمر واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي السفينة رست على جبل في العراق اسمه الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هبط نوح عليه السلام مع الذين آمنوا على أرض نجاهم الله عز وجل فيها من الكفار فلم يبقى في الأرض إلا نوح والذين آمنوا ليعمروا الأرض مرة أخرى بإيمانهم وطاعتهم لله انقطع النسل بعدها من كل الناس فلم تكن هناك ذرية إلا لنوح عليه السلام وأولاده فاصطفى الله عز وجل البشر مرة أخرى قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات وبركات عليك فهبط نوح عليه السلام ونجا الله عز وجل الذين امنوا واهلك الكافرين لتعيها اذن وعيا قصص نور قصص قصص نور قصص حكمه وصبر بقي نوح عليه السلام بعد الطوفان لسنوات يدعو أهل الإيمان يعلمهم دين الله عز وجل ويبلغ رسالة الله سنوات وهو يعلم أهل الإيمان دينهم لم يبقى في الأرض كلها إلا بعض المؤمنين ونوح معهم إنها لحياة طويلة ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يعلم الناس ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون لم يبقى في الأرض إلا أهل الإيمان ولكن لكل شيء نهاية اقتربت نهاية نوح عليه السلام قربت منيته اللحظات الأخيرة مريض نوح على فراش المرض بالقرب منه ابنه قال يا بني إني موصيك وصيح. قال عوسم يا أبي. قال اسمع يا بني. لو أن السماوات السبع والأرضين في كفه، ولا إله إلا الله في كفة أخرى، لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا بني، لو أن السماوات السبع والأرضين حلقة، لقصمتهن لا إله إلا الله. فعلم أنه لا إله إلا الله دعوة الأنبياء بها بدأ دعوتهم وبها تختم دعوتهم ظل أهل الإيمان أهل التوحيد بعد وفاة نوح عليه السلام لسنوات الله أعلم بها لكن ما الذي حصل هل ظل التوحيد على حاله هل ظل أهل الإيمان على إيمانهم هل ظل الموحدون وتركهم إبليس وتركتهم الشياطين أبدا يا بني آدم الله عز وجل ينادي بني آدم يذكرهم بالتوحيد فيقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان دب الشرك في الأرض مرة أخرى وبدأت الشياطين تحرف الناس عن دين الله عز وجل نعم توفي نوح نعم أدى الأمانة نعم بلغ الرسالة وأهل الإيمان بقوا ولم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام ولكن أهل التوحيد جاءت الشياطين إليهم وبدأ الشرك يبدأ صغيرا وصغيرا وشيئا فشيئا بدأ الشرك الخفي يدب في قلوب الناس حتى انتشر شيئا فشيئا حتى كبر الشرك وانتشر في الناس وعظم وبدأ الشرك الأكبر في الأرض مرة أخرى ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك لئن أشركت لا يحبط عملك ولا من الخاسرين لكن السؤال ما الذي حصل بعد نوح عليه السلام أول رسول إنه نوح وهو أول أولي العزم من الرسل بعد نوح عليه السلام من الذي أتى؟ ومن دع الناس إلى التوحيد مرة أخرى؟ ومن أرجعهم إلى دين الله جل وعلا؟ وهل يترك الله البشر هكذا بغير كتاب ينزل أو رسول يرسل إليهم؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله من قصص الأنبياء سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصص قصص أنت سفيح وأنت كاذب أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم انا أتحداكم ماذا يمتلك حتى يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة اجمعوا أسلحتكم وجيوشكم وقواتكم مناد استكبار إصرار جحود جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة وأهلك قصاص نور قصص قصاص حكم و صبر أساميهم لنا خير و نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد يا سيره خير يا كل الخير يا عز العز ياديني لنا فيكم عيبر وجمال قصص دمعه على عيني يا سيره خير يا كل الخير يا عز العز ياديني لنا فيكم عيبر وجه مل قصصت على عيني